أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام تلك آيات الكتاب المبين إنا قرآنا عربيا لعلكم تعفلون نحن نقص عليك أحسن القصف بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين قَالَ يوسف لأبيه يا أبت إن رأيت أحد عشر توكبا والزمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصوا الرؤياك على إخوتك فيكيدوا لك انَّ الشَّيْطَانَ لِإِنْسَانٍ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَكَذَلِكَ يَدَسْ بِي شَرَّ رَبِّكَ تأو مِ أَحابِيثِ وَيوتّ لِعَّسَهُ عَلَكَ وَعَلَ آل يعَقُبَكَم أَسَمَّهَا عَ أَبَ وَإِنْكَ منِ قَدَلوا إِذ الرَّهِ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 بَتُ انَّ ابانا لفي ضلال مبين اقو تو يو تفاوطره ارضا يخللكم وجه ابيكم يخللكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوم فالسين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في ضيادة الزب يلتققه بعض السيارة إن كنتم ساعلين وَيَا أَبَانَا مَا نَسْخَنَا تَمَمَ مَا عَلَيْنَا فَوَإِنَّ لَهُ لَنَاقِحُونَ أُفِيلْهُ مَعَنَا رَدِي يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنَّ أقولني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخافرون. فَلَنَّا ذَهَبُ بِه وَأَجنَاءْأَي يَجَعَلُهُ فِي وَيابَة جَُّ وَأَوْ حَينَا إلَيْهِ لَثُنَبِّ أَ نَهُم بِأَنْرِهِمه وَهُم لَا يَشْعر وَجَاءُوا أَدَاهُمْ مَا إِن يَبكُونَ قَالُوا يَا آبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا وَإِذْ رَأَيْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَكَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى طَرِيقٍ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فطبر جميل والله المستعان على ما تطفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلاد قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بغت دراهم معدودة وكانوا فيه من وَقَالَ الذي اشتراه من نصر امرأته أكرمي المسواه أكرمي المسواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك ما كَنَّى لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنَعْلَمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ أَحَادِيثِهِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجد المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت قَالَ مَعَاذَ اللَّهَ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّ تَبِئَ به وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا آَبَرَهَا نَرَى رَبِّ كَذَالِكَ لَنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا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 الله يرا وبتي عن النصي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فقد قطع من الكاذبين وان كان قميصه قد من لوموري فكذبت وهو من الصادقين فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكم ان كيدكم عضيم يوسف أحرض عن هذا واستغفري لنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إننا لم نرها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهم أرسلت إليهم وأعدت لهم متكأ وأتت كل واحدة منهم فكينا وقال تخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك قالا فذلك من الذين ظلمتم من في ولقد راوا التوهعا نفس فاستعصم ولا ان لم يفعلنا امره ليسجنا ولا يكون من القادرين قَالَ رَبِّ اجْعَلُ فِي سِجْنٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ أَصْبُ إِلَيْهِمْ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنن منه حتى حين ودخل معه السجن فتيان أحدهما إني أراني أعفر صمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأتي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إلا نبأتكما لتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء وَلَكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُونَ يَا صَاحِبَيْتِ جِنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ لا تعبدون من دونه الا اله اسماء سميتموها فمن سميتموها أنتم وأبا إلا لله أمر أن لا تعملون وما فيستير ربه خنرا وانما الاخر فيقلب فتاكل وير مرسين قول ان الامر الذي فيه تستيا وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْ مُنْذِرٍ عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِالْعَاشِرِينَ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع كنبلات قضع وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعملون قالوا أبغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما واذكر بعض أمة أنا أنبئكم بتأويله فأغفلون يُوشِكُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَن أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهم سبع عجاف وسبع ثنبلات خضل وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَقَطْتُمْ فَذَرُوهُ فِي ثَمِّهِ فَذَرُوهُ فِي ثَمِّهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي دَاعٍ ذَلِكَ سَبْعٌ شِبَادٌ يَأْكُلُ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ مَا إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصُنُونَ وبعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعقرون وقال الملك لَمَّا جَاءَ أَمْرُهُ قَالُوا ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُمْ إِنَّ رَبِّي قال ما خطبكن إذ راوستن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حفف الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين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 إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ الْمَلَكُ أَتُونِي بِالشَّهْقِ قُولَ لَهُ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِين قال جعلني على خذائل الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مسكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يسقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهدهم بجهازهم قال أتوني بأخلكم من أبيكم ألا ترون أني ميئوا في الكيل وأنا خير المنزلين فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تُقْرَبُون قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ وَقَالَ الْفِتْيَانُ اجْعَلُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِدْرَةً حَتَّىٰ إِذَا لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِلًا قَلْبٌ إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى آبَائِهِمْ قَالُوا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 وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يا أَبَاَنَا مَا نَدْرِي هَلِ بضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا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 قَال لَن نُرْسِلَهُ معكم حَتَّى تُؤْتُونِي مُوثِقًا مِنَ اللهِ لَتَأْتُنَّ بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُم فَلَمَّا آتَوْهُ مُوثِقَهُمْ قَالَ اللهُ عَلِمَ مَا نَقُولُ وَكِين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 وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَذِنُوا إِلَيْهِ أَخَاهُ فَأَنشَأَ بَيْنَهُمَا انا اقول كفلا ثابت بما كان يعمل فلما جهجم بجهازهم جعل الشقايه في رحل اخي يَا نَسِيء قَايَة فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَنَّ مُؤَذِّنٌ أَيُّهَا الْعِير إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ إِنَّ مَا ذَاكَ تَفْسِدُونَ قَالُوا نَفْسِدُ قَوَاعِلَ حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير وأنا به الزعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفتد في الأرض وما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 فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليحقذ أخاه في دين الملك إلا أن نشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد ترق أخ له من قبل فأصروا هيوث فكينه نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر من ما كانوا والله اعلم بما تفكون قالوا يا ايها العزيز ان ما لهم شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إما نراك من المسلمين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده اللَّهُ عَلِيمٌ فَلَن نَّسَيَأَسُ مِنهُ خَرَفُونَ جِيَ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُم قَدْ أَقَدَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا تَرَفْتُمْ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحافيم ارجعوا إلى أبيكم كَسَرَقَ وَمَا تَحَدَّثَنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبِلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لصادقون. قَالَ بَلْ تَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا تَفَاعَلَ عَلَى يُوسُفَ وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَمَّ لَهُ فَإتَذْكُرُوا يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَا حَرَضًا أَوْ تَكُونَا مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَتَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُجَازٍ فَأَوْفِلَنَا الْمَكْنَلَ وَتَقَلَّطَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يجزي قَالُوا هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ هَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِهُ مَيْ يَتَّكِ وَيَفْجِ فَإِن اللهََّ ل يُضع أَجرَ المُشْتينقاللوا تَله لَ قَداء تََكَ اللهَّهُ عَلَنَا وَإِن كُم لَ قَالَ لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَوْمَ فِصْلٍ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ إِنَّهُمْ لَبِقَمِيصٍ هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَئِسَ ظَنِينًا وَاسْأَلُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَمَّا فَصَلَتْ عَيْرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ فَلَوْلَا أَنْتُمْ فَنُدُومُ قَالَ يُوسُفُ اللَّهُمَّ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ فَلَمَّا آنَ جَاءَ بَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا وَقَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذُنُوبَنَا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا وقال يا فَتَيْنَا وَأَتْوِينُ الرُّؤْيَا يَا مَنْ قَدْ لَقَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بعد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 رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليه في الدنيا والآخرة توفني مسجما وألشقني بالصالحين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 وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَتَأْمَنُونَ أَن تَأْتِيَ يَوْمٌ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُ مُصِيبَةٌ بَغْتَةٌ وَهُمْ لَا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَطِيرَكِ الْأَنَ وَمَنِ السَّبَعَنِي وَسُبَحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّىٰ إِذَا السَّيْئَةُ أُرْسِلَتْ وَطُبَّنُوا وَمَنَّوَ أَنَّهُمْ قَدْ كُنِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن شَاءَ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ كَانَ فِي طَغَتِهِمْ نَذِيرٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ما كان حديثا نفتر ولا سن الذي بين يديه وتصديق لكل شيء وهدى وهدى ورحمه لطول